15. cüz. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi'ihi leylam minel mescidi'l harami ilel mescidi'l aksal ladzi barakna havlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huves semiul basir.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 فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفحولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كما, كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا أَسَارَ رَبُّكُم أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عذنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 وَجَعَلَ الليل والنهار آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آية الليل وَجَعَلْنَا آية النَّهَارِ مبصيرة لتبتعوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فسلوا تفصيلا وكل إنسان ألزمنا طائله في عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك شفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قريةنا مرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرنا تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح. فَكَفَى بِرَبِّكَ بذنوب عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَا كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عجلنا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثم جعلنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسْعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ كان يَحْزَنُ وَأَمَّا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك فما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحصانا إما يبلغ النعين ذكا كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا ذل من الرحمة وقل رب الحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربك كفورا. وإما تُعِذ أن عنهم ابتلاء رحمة من ربك تنجوها، فقل لا وقل لم ميسورة. ولا تجعل لك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، فتَقُذَمَ لُهُم مَحْسُورَة.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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسِيفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَفِي الْكِتَابِ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا ولا تمشي في الأرض ملحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أَفَسَحَقَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَطْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَافًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا كُلٌّ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا إذا غَاوِيًا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ تسبحون السماوات السمع والأرض وما فيهن وين من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ولا تسبحهم إن هو كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بلا خير حجابا مزدورة وجعلنا على كل بما كنّا لا يفقهوه وفي أضلهم أقرب وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أذباره النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فدلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارتنا حديداً خلقاً مما يكبر فيه صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فترك أول مرة فسيوغدون إليك رؤوسه ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتذنون إلا بيثم إلا قليلاً وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يزعو بينهم إِنَّ الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم أو أي شيء يعذبكم وما أرسلناك عليه وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولغا فضلنا بعض النبيين على بعض واطنا داود الزمور قل ادعو الذين زعمتم من دونه, من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن ملكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأول وأتينا ثمود الناقة مبصرة فذلموا بها وما نرسل بلايات إلا تخيفا وإذ قلنا لك إن ربك حات بالناس وما جعل الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخذفهم فما يزيدهم إلا تغيانه كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ سَأَجْعَلَ لِمَنْ خَلَقْتَ الْأَرْضِ قَالَ رَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَيْنَ خَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَكُنَّ مِنَ الذُّرِّيَّةِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ رَجُلِ وَالِيهِمْ بِخَيْلِ كَبَرِجِلِ كَبَشَارِيكُمْ فِيهِمْ وَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِزُّهُمْ وَمَا يَعِذُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِيكُمْ الْفُلْكَ في البحر لِتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ إِنَّهُ كان بكم رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَلِمْتُم مَّكَانَ الْإِنْسَانِ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُم أَنْ يَخْسِفُ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَمْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِي طَارَةٍ بما كفرتم السما لا تجد لكم علينا بيتا ب علينا بيتا بيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يا من ندعو كل الناس من أمامهم فمن أودى كتابه وبيمينه فولاه كي يقرأوا ولا يظلمون فتيلة وَمَا كَانَ فِيهَا بِنَزَاعٍ مَّا فَوْنَ فِي, فو في الْآخِرَةِ عَذْلُ السَّبِيلَا وَيَكَادُونَ لَيَفْتِنُونَكَ الَّذِينَ يُحِينَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَئِنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّذَذْنَاكَ ضَيَاعَ الْحَيَاةِ وَالضَّيَاعَ الْمَمَاتِ ثم لَا تَجِدُ لك علينا وإن كانوا ليستفزونك مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قَلِيلًا سُنَّةَ ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان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 وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارة. فإذا لعن على لسان أعرض ونا بجانبه وإذا وإذا مس الشر كان يوسة قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو هذا سمينا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمي الرب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وليش إنا لنذهبنا الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا فلو كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولم كان بعض لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا أكثر الناس إلا كفورا فقالوا لن نؤمن لك حتى, حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنبها فتفجر النهار خلالها تفجيرا أو تسخد السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرفنا أو تلقى في السماء ولن نؤمن للقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأ قل سبحان ربي ألكنت إلا بشر رسولا وما منع الناس يؤمن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لهم كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ مَلَكَ الرَّسُولَ قُلْ كَفَأَبِ اللَّهِ شَيْئًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِيَاضٍ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَأْتِنَا لَهُ فَمَا الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا تَجْدَ لَهُ مَن يَأْمِنُ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما وهم جهنم كلما خبذ زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لم أبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهَا وَجَعَلَ لَمَازِنَ النَّارِ فِيهِ فَمَنْ ظَلَمَ مِنْ الظَّالِمِينَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَئِنِ اتَّمْنُتُمْ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي لَأَمْسَكْتُهَا خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ قَتُورًا وَنَقَنَاتَ نُوحٍ 95 فقال له في العون إني لا ذنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصير وإني لا ذنك يا فرعون مثورا فراد يستفزهم من الأرض فارقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعضه لبني إسرائيل أشكر الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنون إن الذين أُوتوا العلما قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إنا كان وعد ربنا لا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل إن الله ونعيم الرحمن أيما تدعوه فلما الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافذ بها وابتغي بين ذلك سبيلا فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذل بعثا شديدا من لده ويبشر المؤمنين وَيَمْشِيَنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يعملون الصالحات الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِذِينَ فِي آبَدًا وَيُذَرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّكَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَنَا مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِيَابَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إلا كذبا نفسك على إِنَّ لم يؤمنوا بهذا الحديث إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَصِيبَةً نَّأَخُذُ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذَا وَلَّيْتَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالَ رَبَّنَا <سؤال> آتِنَا <سؤال> من لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَدَرَبْنَا عَلَى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق في فثيتنا آمنوا بربهم وزيدناهم ذا ونبتنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتطا هؤلاء كمن اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ فزاتموهم وما يعبدون إلا الله فأولى الكهف ياشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا <تصفيق> وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا تَّرَاجَعَتْ تَزَاوَرُ عَن كَفِّ يُمْنٍ وَعَن كَفِّ شَمَالٍ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وهم في, فجوة وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهِدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمَهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَابُهُمْ أَيَّ قَاعِدٍ وَهَرَقُودٍ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشمال وكلبهم لو اطلعت عَلَيْهِمْ لوليت من الفرار ولملئت من رعبا وجذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبيثتم قالوا لبيثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبيثتم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظريها أشكال عامة فليأتكم بنسق منه ولا ولا يشئن بكم أحد إنهم يظهرون عليكم يرجموك يعيذوك في في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذا الجاثر نعلم ليعلمو أن ما ضحق أن الساعة الارم فيها إذ يتنازعون بين أمرا فقال بنوا عليهم بنيانا رب ما أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقذ أن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة صديسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامينهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم من محذا ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غذا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربه لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قُلِ الله عالم بِمَا لبث له غيب السماوات وَالْأَرْضِ أبصر به وأسمع مَا لهم من دُونِهِ ومن دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا فاتلما أوحية إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه متحدا نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشش يريدون وجهه ولا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا ولا تطيع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتذنا للظالمين النار نحاط بهم ناراً أحاط بهم يغاث ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشلجوه بيس الشراب والسائد مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عذر تجريم تحتهم الأنهار يحلون فيها فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرقون تكينا فيها على الأريك نعم الثواب وحسنة مرتفقة واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنااب وحففناهما بنخل وجعلنا, وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين واتدو كلها ولم تظلم ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا لهم وعز فرع ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وليردت إلى ربي لاجدن خيلا منها مقلبا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 فعسى ربي أن يأتني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح السعيدة زلقة أو يصبح ماها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وياخوية على وياخوية على عروشها ويقول لي تني لم أشك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتَانِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَنُفُّسُهُ الرِّيَاحُ فَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عيض ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة, وحشرنا بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك سفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ويوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لعظم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه والذرية هو أولياء من دوني وهم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والآل ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المضلين عرضا ويوم يقول النادوه الشركاء الذين زعمتم فدعوه فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد سرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فكان الإنسان أكثر شيء جذلا فما من الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلة وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومعذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليضحضوا بالحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوها. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانه وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لم يأخذوا بما كَسَبُوا لعجل لا معذب بل لهم مَوْعِدٌ لن يجدوا من دونهما وإلا وَتِلْكَ قراء أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لمالكهم موعدا وَإِذْ قَالَ موسى فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمد حقبة فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهم فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاواتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال ريت إذا وينا إلى السخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سميله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آفرهما قسسا فَجَاءَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَسْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله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 قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري حسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد, لقد جئت شيئا مكرا صدق الله العظيم سجد ور